إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إننا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين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 اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنّهُ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ <تصفيق> إِنَّ الَّذِينَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّى آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونْ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ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 لهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محبون وآية لهم الأرض ميتة أحيناها أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون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 ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون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 وأن يعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هذه جهنم التي كنتم تعدون إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون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 قلق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكون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 انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحنا الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون